بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من I said yes.